Kamir Muhammad Sweid el Nas Marsel Fraternel Ik ben ويتلكبدو نشيتي ورشيتيها نحسن عولك انتي يا ملاغام زيت النصوره كنتي هما يا و العشقام رحنا كانها دراغم ويتلكبدو نشيتي نحسن عولك انتي يا ملاغام ليش حزينه و تقاسي و في اللي فات عليك يا شاكن صنفاسي I'll oh, sing It's a اللي فات و رشاك بتقولي صهري هاك دغا مش كون اللي بوساك و الدكا و اللي خدعك عمري اشتاك دغا علاش حزينة وتقصيك وتفكري فالي فتعليك يغشا تنسوا بصيك شوفي الله فانير تقرع بيك علاش حزينة وتقصيك تخمي فالي فتعليك يغشا تنسوا بصيك كاس انقاصي يايايا تناشد فينا وتقاصي نشفي دموعك ونسي كل شي ونتبسمي رح كاي اللي سبوالا الباصي الباسي ما تزيد تحوسيه ياك عدى قاعد يزيد توابار شفي دموعك وانسي كل شي ياغار تبسمي راك ايلي سوى بار وعلى الباصي ما تزيد تحوسيه يا عدى يزيد توابار علاش حزينه يا يايار تفكري في اللي فات عليك ياك شاك انسان فاسي شوفي الله بيني رد قناتيك علاش Ik ga geen zo'n passie. Ik ben blijven hier te keren. Ik ga geen zo'n passie. En als zin hebt, dan zie ik. Ik ga geen zin Ik heb geantwoord, ik heb geantwoord, ik heb geantwoord, ik zie geantwoord, ik heb geantwoord, ik ik